بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن نبي سيد الخدر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو أبق إلى آخره ثم بعد ذلك قال عن مسعود إلى آخره ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان بيان سبعة بيوع منهي عنها للغرر قال وعن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع نهى عن شراء ما في بطون الانعام يعني الحمل في بطن فهيمه الانعام فلا يجوز شراؤه فلو كانت مثلا ناقه معشرة في بطنها الحمل عمره مثلا أربعة أشهر فلا يجوز شراء ما في بطنها لأنه لا يمكن تسليمه الآن وأيضا لوجود الغرر فيه فقد يخرج هذا الحمل ميتا وقد يكون الحمل اثنين فيتضرر أيضا البائع فلا بد أن يكون المبيع معلوما فالحمل هنا مجهول مجهول بصف بصفته أو رؤيته وكذلك لا يمكن استلامه لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا عن بيع الثاني قالوا عن بيع ما في ضروعها يعني من الحليب فلو أن شخصا رأى بقرة وقال لصاحبها أنا أشتري منك الحليب الذي في ضرع البقرة هذا بعشرة ريالات وهو لم يحلبه بعد فلا يجوز هذا البيع لأنه لا يعلم مقدار هذا الحليب وأيضا لا يمكن رؤيته لكن لو شخص قال نريد أن أشتري منك كل يوم لتر بخمسة ريالات هذا يصح لأنه على موصوف أما تقول أشتري ما في هذا الضرع الآن هذا الذي لا يجوز لوجود الغرر فيه فقد يكون الحليب كثيرا فيتضرر البائع لأنه باع بعشرة ريالات وقد يكون الحليب يسيرا فيتضرر المشتري ففيه غرر ثم بعد ذلك قالوا عن شراء العبد وهو آبق شراء العبد وهو آبق يعني وهو شارد فلو أن شخصا عنده عبد وت شخص قال نريد نشتري منك عبدا فقال عندي عبد لكنه هارب ونبيعه عليك بخمسة آلاف ريال فلا يصح البيع لا وغير مقدور على تسليمه ومشروط البيع القدر على التسليم ففيه غرر على المشتري فقد إتفق خمسة آلاف ولا يحصل الب... ولا يحصل العبد ثم قالوا عن شراء المغانم حتى تقسم حتى هذه غائة يعني إلى يعني نهى عن شراء المغانم إلى أن تقسم فإذا قسمت جوز أما إذا لم تقسم فلا يجوز شراء المغانم قبل قسمتها للجهالة في مقدار ما يحوز المقاتل من الغنيمة وفي نوعه فلو أن شخصا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أتى إلى مقاتل وقال له أنا أتى إلى مقاتل قبل قسمة المغانم وقال أنا أريد أن اشتري منك ما سيوزع عليك من الغنيمة بعشرة ألاف هنا فيه غرر قد يكون يأتي إليه مغانم بقيمة مئة ألف ريال وقد لا يأتيه من مغانم ما يساوي ألف ريال فهنا فيه جهالة فكل ما فيه جهالة فكل ما فيه غرر لا يجوز بيعه قالوا عن شراء الصدقات حتى تقبض. كذلك يعني إلى أن تقبض أنشراء الصدقات مثل لو أن شخصا أتى إلى فقير أو لو أن فقيرا أتى إلى رجل وقال له أنا أريد أن أبيع عليك ما سيأتيني من أثاث صدقة هذا العام فنقول لا يجوز لأنه لا يعلم ما مقدار ما سيأتي ولا عدده فنهي عنه للغرر والمراد بالغرر يعني الجهاله فكل ما فيه جهالة لا يصح بيعه قالوا عن ضربة الغائس والمراد بضربة الغائس أن يقول الرجل لآخر أنا سوف أغوص في البحر وما سآتي به إليك أبيع عليك الآن بمئة ألف ريال فقد يغوص ولا يحصل شيئا وقد يغوص ويحصل أكثر مئة ألف فانهو يعني القرار قال رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بسناد ضعيف والحديث ضعيف لوجود شهر بن حوشف فيه لكن ما تقدم يدخل في عموم ما سبق في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وعن بيع الغرر رواه مسلم فكل ما في غرر منهي عنه وما ذكر من الصور تفصيل للغرر ثم ذلك قال عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتر السمك وهو في الماء فإنه غرر قال لا تشتر السمك وهو في الماء يعني في البحر أو في النهر فلو أن شخصا قال لآخر أنا أبيعك السمك الذي في هذا النهر في هذه البقعة بألف ريال وأنا أنزل الشباك وما سأتي أبيع الكياه بألف ريال نقول لا يصح لأن قد, يحص... قد يحصل سمكا كثيرا وقد يحصل سمكا قليلا ذلك قال لا تشتروا السمك وهو في الماء لكن لو كان خارج الماء ويورى ويقول بيك هذه السمك التي أمامك وهذه السمك التي أمامك يصح لانتفاء الغرر عنها ذلك قال لا تشتروا السمك وهو في الماء فإنه غرر قرعه أحمد وشار إلى أن الصواب وقفه يعني على ابن مسعود رضي الله عنه وهكذا كل بيع فيه غرر لا يجوز المراد بالغرر للجهالة إن لا يعلم ما هو المبيع لا برؤية ولا بصفة ولا غير ذلك من عد أو وزن نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم الحمد. يقول يحدث في أسواق السمك وغيره من السلع مبايعة, مبايعة تحدث مبايعة قبل وجود السلع فلا يدخل في النهي نعم دام عدوه ما يجوز البيع المسلق ولا تبيع ما ليس عندك. يقول بعض الحلو موجود بها مثل القسيم قد يكون نصيبك هدية بقيمة ريال وقد يكون بخمس ريال فهل تدخل في الغرر لو كرتون في جوال والشركة أحيانا تضع في الكرتون ريال وحين خمس ريال من الشركة للمشتري يصلح ليه كيف في جهال لا الثمن واحد جوال كل جوالات قالب ألف ريال. لكن بعضها تفتحها تجد فيها ريال وبعضها تجد فيها تجد فيها خمسمائة ريال يصلح هدية من الشركة يصلح شو ها ليه ما يصل إذا اشتراها من أجل الهدية هو يعلم بالهديه ما يجت لها من ميسر فقد يجد خمسمائة قد يجد ألف قد ما يجد شيء هذا نوع من الميسر لكن الشخص الشخص اشتراها ما يعلم نصن في هدية ولا لقصة الهدية يجوز يقول استجر رجل آخر بأن يصيد له ما في هذا النهر لمدة يوم بمئة ريالة مقدار الصيف هذا اليوم هو الحكم ما فيه بس هذه جارة يقول ذكرت قبل سنة علاج لرائحة الفم من عند العطار فما هو هذا العلاج نعم ما هو عند العطار إلا يعني أحيانا الشخص يصاب برائحة كريهة للفم حتى ولو لم يكن جائعا. وعلاجه في هذا يأخذ الشخص ماء مغلي حار ويضع عليه ملعقتين من العسل ثم يستنشق هذا الماء يضع مثلا فوطة أو قماش ويستنشق هذا الخارج من البخار ثم يأكل شمع عسل النحل فقط مرتين ثلاث تنقطع طول العمر هذه الراحة ما هو مأقة تنقطع طول العمر خلاص يعني لا يجد من راحة فم أبدا ولو استخدم العسل بدون الشمع ما ينفع يعني أولا العسل يستنشق بخار العسل ثم إذا تام الاستنشاق مدة دقيقتين ثلاث يأكل شمع العسل النحل فقط مرة مرتين ثم ينقطع تماما